هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى